اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم يا سيد إِنَّ الْكَانَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ أَلَا صِرَاطَ Oh, my. نَكَلَامِ نَغْمُ سَمِيْن وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ مَا تنزيل العزيز الرحيم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا وجعلنا من بين أيديهم سدروا ومن خلفهم سدروا تُذِيرُ مِنِّي تَبَائَى قَوَاهُ مَا نَذِيرُ عَلَيْبِ سَتَشِيرُ in love. Go Oh!